يقول لدي من الأبناء خمسة تتراوح مارهم من سنة إلى 14 سنة فإن ساويت بينهم في المصروف الشهري فهل أكون عادلاً في هذا؟ أولاً يقول العلماء ما يعطيه الإنسان لأولاده إما نفقة وإما هبة فإن كان هبة فالواجب عليه أن يعدل بين اتقوا الله واعذلوا بين أولادكم وجمهور العلماء يرون أنه, أنه يعطيهم على موجب ميراث للذكر مثل حظ الأنثين لا يفرق بين كبير وصغير فهذا إذا كان الهبة هدية أراد أن يعطي هذا هدية يجب عليه أن يساوي بين الجميع ويعطي الكل أما النفقة فهي متعلقة بحاجة فهذه لا يجب فيها العدل والمساواة إنما يعطي كل بحاجته يعني هذا طالب في الجامعة يحتاج في الأسبوع نفقه 200 درهم وهذا الطالب في الثانوية يحتاج 150 وهذا في, في الابتداء يحتاج في الأسبوع 100 وآخر أصغر يحتاج في 50 فهذا التفاوت في النفقة لا يعد جورا إنما هذه نفقة فالصغير الموروث جديد قد يحتاج مصروف أكثر من الكبير والبنت قد تحتاج مصروف في الملابس أكثر من الولد فهذا من باب النفقة فهذا لا يرزم فيه المساواة والعجل إنما كل نوعيه على حسب حاجته هذا أراد يتزوج فيساعده في المهر ثم أخوه صغير قال سأكتب له بما أعطيت الكبير هذا لا يصح ذاك محتاج وهذا الآن ليس محتاج.